وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون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 دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء شيء حج أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسيا أن تنيد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا فهم عن آياتها معرضون فهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في بلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلب أفإن ميت فهم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشد والخير فتنة وإلينا ترجعون